غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطحر والرجز فهجر ولا تمن تستكتر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناظور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له لم ممدودا بَنِيَ شُهُودا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدَا ثُمَّ يَطْمَعُ الَّذِينَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَلِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ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 ان المجرمين ما سلكتكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن قائم المسكين وكننا نقوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين